فمن بدر وراء ذلك فأولئك هم العابون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوابثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من قين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مغغة فخلقنا المغغة عظاما فخلقنا المغغة عظاما, عظاما فكسلنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع قرار وَمَا كُنَّا عَلِ الْخَلْقِ غَافِئِينَ وأنزلنا من السماء ماءً بقدرٍ فأسكنناه في الأر وإنا على ذهابٍ به لقابرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرةً تخرج من طور سيناء تنبُد بالدهن, بالدهن وصبغٍ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرةً نسخيكم مما في بطورها وإن لكم في الأنعام لعبرةً نسخيكم مما في بطورها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن, يتفضل يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائده ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا بجنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن سنعرف لكم أعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وف فاسلك فيها فسل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ولمو إنهم مغرورون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجَّانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين إن في ذالك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنًا آخرين فأرسلنا فيهم رسولًا منهم أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 ولئن أبعدهم بَشَرًا مثلكم إنكم إذا الخاسرون أَيَعِدُكُمْ أنكم إِذَا متواكنتم ترابوا تُرَابًا وَعِظَامًا ترابوا عظاماً أنكم مخرجون هيا هيا تري ما تعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا مدو ونحيا وما نحن بمبروثين إنه إلا رجل افترى على الله كذباً وما نحن له بمبينين قال رب صرني بما كذبون قال أما قليل لا يصبحن فاخذتهم الصيحة للحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم انشئنا من بعدهم قوما اخرين ما تسبق من امه اجلها وما يستأخرون ثم ارسلنا رسلنا تدرى كلما جاء امه رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا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 أمة واحدة وأنا ربكم فاتبقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين يحسبون أن ما به مما لهم وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون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 حتى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَ فِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لَا تَجَأُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تنصرون أَذِىكَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ على عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تنكصون مستكبرين مُسْتَكْبِرِينَ سامرا تَجْهَرُونَ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رُسُلَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ فِي جَنَّةٍ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لفسدت السماوات بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون تَسْأَلُهُمْ تسالهم خبجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط وَلَوْ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا, للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد اخذناهم بالعذاب فما, فما استكانوا لربهم وما يتورعون حتى إذا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 وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثلما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا, إن هذا إلا أنه الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل رب السماوات السمع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون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 ما يشربون. اما يشفقون قل رب ما يوعدون رب فلا تجعلني في قوم الظالمين وان على أن نري لما نعدهم لغادرون ادفع بني التي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون وقل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشياطين وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْظُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا كَلَّا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِبُونَ دَفَّحُوا وُجُوهَهُمْ نَارًا وَهُمْ فِيهَا يَكَالُونِ أَلَمْ تَكُن آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا وَلَبِثَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن ردنا فإننا وليمون قال خسروا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمَنَّا يقولون ربنا وَارْحَمْنَا فاغفر لنا وارحمنا وأن تخير حَتَّى فتأخذموهم سخيا حتى سوكم بكرة وكونتم منهم تضحكون إني جزئتهم اليوم بما صبوا أنهم هم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعو يوم فاسأل العادين قال إن بثم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فدعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها اخر لا مرهان له به فإنما, فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين